سوي بناه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيام يوم القيامة فإذا برق البصر وخفف القمر وجميع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المطر؟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 وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراق وقيل من وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ للمساق فلا صدق ولا صلاه ولكن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 Yumna, then there was a link, then He created, then He made from it the male and the female. سمع الله لمن حمده